ل و س و ع ه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه ا ل ر و م ن الاسلاميه ر ح ي لا ر ي ب فيه م ن رب الله الرحمن الرحيم بسم الله ب ل ك ل ع ل ه م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 يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ثم يعرج إ ل ي ه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره أ ل ف س ن ة مما تعدون ذلك عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة العزيز الرحيم الذي أ ح س ن كل شيء خلقه و ب د أ خلق ا ل إ ن س ا ن من طين ثم جعل نسله من س ل ا ل ة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة قليلا ما تشكرون وقالوا أ ئ ذ ا ضللنا في ا ل أ ر ض أ ئ ن ا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترى إ ذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا ل آ ت ي ن ا كل نفس هداها ولكن, ولكن حق القول مني ل أ م ل أ ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس ل أ م ل ا م ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إ ن ا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون كما يؤمن ب آ ي ا ت ن ا الذين إ ذ ا ذكروا بها خروا سجداً, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من قره اعين جزاء كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن فاسقا مؤمنا كمن كان كان ل اما يستوهون أ الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون و أ م ا الذين فسقوا فماواهم النار وكلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ثم أ ع ر ض عنها إن م ن المجرمين م ت ق و ن و ل ق د ت ي ن ا موسى ا ل ك ت ا ب ف ل ا تكن ف ي مرية من ل ق ا ئ ه و ج ع ل ن و م ا ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون إ ن ربك هو يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون أ و ل م يهد ي لهم كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إ ن في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء إ ل ى الارض الجرز فنخرج به, زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إ ن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إ ي م ا ن ه م ولا هم ينظرون ف أ ع ر ض عنهم وانتظر إ ن ه م منتظرون